وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ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 من نطفة ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَاهَا ۖ ثُمَّ عَلَقَةً ۖ ثُمَّ مُضْغَةً ۖ خَلَقَ نُطْفَةً ۖ فَتَطَّلَعُ عَلَيْهَا وَتُغَيِّرُهَا ۖ وَجَعَلَ مِنْهَا مِنَ الْعِظَامِ مَعَادِنَ مِن رِّزْقِهِ ۖ لِّيَكُونَ ضَعِيفًا ۖ وَشَدِيدًا جُندًا ۖۚ ذَٰلِكَ هُوَ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ مَا نُخْرِجُ رُجُلاً طِفلاً ثُمَّ لِتَبْلُغَ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شيئا وَوتََ الْ الأررضَها مِدَةَ فَإذاَا أن زَلناَا عَلَهَا المَاأَهتَزَّت وَرَابَت وَأَابَتَت مِنْ كلُّ زَوج بَج ذَلِكَ ب بأن اللهَّه هو الحَُّ وَأَهُ يُح المَوْوتَ وَأَهُ على كلّ شيءَئ قدير.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 وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو القسران المبين يدعو من دون الله ما لَا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفع لبيس المولى ولبيس العشير ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبُ عَن كَيْدِهِ مَا يَرْبِطُ وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ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 فالذين كفروا قُطِعَت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهره به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد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 يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب مِنَ القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام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 وَإِذبَ وَأَنَّ لِإذَراهِ مَ مَكَانَ الْ البَْيت أََّ تُشرِك بِشيَيْئ وَطَهِر البَيتَ للِطائ فينَ وَالقائمِين وَطاهِر البَيتَ للِطَّائ فِنَ وَالقائِمِينَ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 على مَا رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 وَمَي يُشْرِك بالِلههِ فَكَأََّمَا خََّ منِن السَّماءِ فَتَخطَفهُ الطير وَمَي يُشرِك بالِلهِ فَكَأََّ مَا خََّ مِن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 الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والبهج جعلناها لكم مِن شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَاف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ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 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وَقَوْمُ إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي منه قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كثروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين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 ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَا يَنصُرُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللهَّهَ سَمع بَصير ذَلِكَ بِ بأن اللهَّهَ هوَ الحَقُّ وَأَ ماَا يَدَعونَ مِنْ دُونِهِ هو الْ البَطِل وَأَ ماَا يَدَعونَ مِنْ دُونِهِ هوَ الْبَاطِلُ وَأَن اللهَّهَ هوعَِيُكَبير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 وَهُوَ الذي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ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 وَإذاَا تُطلَ عَلَيهِم آيَةَُ بَينَاتٍ تَعرففُ فِي وجهِ الذيينَ كَثَرُمُ كَوْ يَكَادُونَ يَسطُونَ بِالَّذينَ يَتْلُونَ عَلَيهِم آياتنَا قُلْ أَفَأُونَ بِئؤُكُمْ بِشَرّْم مِن ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تبعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإي يَسْلوبَهُ مُّبابُ شَيْئ ال ل يَسْتَن قِذُوه مِنْ ضَعْ فَقالالبُ وَمَقُلوب مَا قَدَر اللهَّه حََّ قَدْرِ إِ اللهَّه لَقَو عزيز أَلهَّهُ يَصْطَفِي مِنْملائكَة يصُلَوَ مِنَ الملائكة رسلا ومن النَّاس